شَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُم إِلَـهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الذين لا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 ذا ذلك رب العالمين واجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء تَوَائِلَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا فَقالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ يَوْمًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا قَائِعِينَ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 يَأْمِنُ مِن حِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَم فَمُدُّ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَايِقَةُ اللَّذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ فهُمْ يزَعُون حتىََّ إِذَا مَجَأُهَا شَهِدَ عَلَهِمْ سَمْنُهُم وَأَبَ صَرُهُمْ وَجُلُودُهُ بِمَا كَوا يَعملُون وَقَوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُم لَْنَا ق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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ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 ذلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْعَالَمِ خُلْدًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَّ نَ مِنَجِِّ وَالإِ سِ نَجَعَهُمَا تَ تحتقُدَ مِ لكُناَ مِنَ الأسفَلين إَّ الذيينَ قَوا رَبّونَ اللهَّهُ ثَُّ سْتَقمُ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُمَلَ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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غفور رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا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 يا هوタブدون فان استكبروا فالذين عاد ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا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 أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضلال امست ليقولن لا يَقولًا هذا ل وَمَا أَظُُّ السَّاعةَ قَائِمَتَأُ وَلَ إوجعْتُ إى رَبّ إِ لعيادَهُ لَحُصنَّ فَلَنُ نَبّئًا الذيذينَ كَفَ بِمَا يظلم واذا انعمنا على الانسان اعرض ونابا جانبه واذا مسه الشر فذو دعاء ان عريض قل ارايت ان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 أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقاء